بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الحادي عشر من مجال السماع كتاب منار السبيل في شرح الدليل للعلامة إبراهيم ابن محمد بن سالم بن ضويان رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله كتاب الجهاد وهو فرض كفاية لقوله تعالى كتب عليكم القتال وقوله في وقاتلوا في سبيل الله مع قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفقوا كافة قال ابن عباس إنها ناسخة لقوله انفروا خفافا وثقالا رواه أبو داود فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا أثموا كلهم ويسنوا مع قيام من يكفي به للآيات والأحاديث منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة أو روحة في سبيل خير من الدنيا وما فيها متفق عليه وعن أبي عبس الحارثي مرفوعا من غبر قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار رواه أحمد والبخاري وعن ابن أبي مرفوعا إن الجنة تحت ظلال السيووف رواه أحمد والبخاري ولا يجب إلا على ذكر لحديث عائشة قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وفي لفظ لكن أفضل الجهاد حج مبرور رواه أحمد والبخاري مسلم مكلف كسائر العبادات وعن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني أي في المقاتلة متفق عليه وفي لفظ وعرضت عليه يوم الخندق فاجازني صحيح أي سليم من العمى والعرج والمرض لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج الآية وقوله غير أول الضرر وقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج الآية واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته للآية ويجد مع مسافة, مع مسافة قصر ما يحمله لقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعين تفضوا من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون ولا يجب على العبد لأنه لا يجد ما ينفق فيدخل في عموم الآية ويتعين إذا تقابل الصفان وإذا نزل العدو ببلدة لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا الآية وقوله فلا تولوهم الأدبار الآية وقوله قاتلوا الذين يلونكم وإذا استنفرهم الإمام لقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقلتم من الأرض وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه وسن تشيع الغازي لا تلقيه نص عليه لأن علي رضي الله عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يتلقى احتج به احمد وعن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن اشيع غازيا فأكفيه على رحله غدوة أو روحة أحب الي من الدنيا وما فيها رواه أحمد وابن ماجه وعن أبي بكر الصديق أنه شيع يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام الخبر وفيه إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله وشيع الإمام أحمد أبا الحارث ونعلاه في يده ذهب إلى فعل أبي بكر أراد أن تغبر قدماه في سبيل الله وشيع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف إلى بقي الغرقد رواه أحمد وفي التلقي وجه كالحاج لحديث السائب بن يزيد قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع قال السائب فخرجت مع الناس وأنا غلام رواه أحمد وأبو داود والترمدي وصحاعة وللبخاري نحوه وأفضل متطوع به الجهاد لما تقدم وعلى أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله متفق عليه وذكر للإمام أحمد أمر الغزو فجعل يبكي ويقول ما من أعمال البر أفضل منه ولأن نفعه عظيم وخطره كبير فكان أفضل مما دونه وغزو البحر أفضل لأنه أعظم خطرا ولحديث أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المائد في البحر أي الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغارق له أجر شهيدين رواه أبو داود وعن أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيدي البر والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلى شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البحر الذنوب, الذنوب كلها إلا الدين ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين رواه ابن ماجهة وتكفر شهادة جميع الذنوب سوى الدين لحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله لشهيد كل ذنب إلا الدين رواه مسلم قال الشيخ تقي الدين وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج أخرهما ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه لحديث أبي قتادة وفيه أرأيت أن قتلت في سبيل الله تكفر عنه عني خطاي فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتاسب مغنم غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك رواه أحمد ومسلم ولا من أحد أبويه حر ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه لقول من سعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه وعن ابن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنه في الجهاد فقال احي والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد رواه البخاري والنسي وابودود وترمدي وصححه حكم الرباط ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد سمي بذلك لأن هؤلاء يربطون خيولهم وهؤلاء كذلك لحديث سلمان مرفوعا رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان رواه مسلم وأقله ساعة قال الإمام أحمد يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط وتمامه أربعون يوما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمام الرباط أربعون يوما أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب ويروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة وهو أفضل من المقام مكة ذكره الشيخ تقي دين إجماع والصلاة بالمساجد الثلاثة أفضل من الصلاة بالثغر قال الإمام أحمد فأما فضل الصلاة هذا شيء خاصة فضل خاصة فضل لهذه المساجد وأفضله ما كان أشد خوفا قال الإمام أحمد أفضل الرباط أشدهم كلبا ولأن المقام به أنفع وأهله أحوج حكم الفرار من الزحفة ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين لقوله تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله الآية وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من الكبائر والتحرف للقتال هو أن ينصرف من ضيق إلى ساعة أو من سفل إلى علو أو من استقبال ريح أو شمس إلى استدبارهما ونحو ذلك والتحيز إلى فئة ينضم إليها ليقاتل معها سواء قربت أو بعدت لحديث ابن عمر وفيه فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر قمنا فقلنا له نحن الفرارون فقال لا بل أنتم العكارون أنا فئة كل مسلم وهو التربتي وعن عمر قال أنا فئة كل مسلم وقال لو أن ابا عبيدة تحيز الي لكنت له فئة وكان ابو عبيدة بالعراق وهو سعيد فإن زادوا على مثلهم جاز لمفهوم الآية وقال ابن عباس من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فما فر يعني فرارا محرما حكم الهجرة والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة بحيث يمنع من فعل الواجبات لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب وكذا إن خاف الإكراه على الكفر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 وعن معاوية وغيره مرفوعا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها رواه أبو داود وأما حديث لا هجرة بعد الفتح أي من مكة ومثلها كل بلد فوتح لأنه لم يبقى بلد كفر لأنه لم يبقى بلد كفر فإن قدر على إظهار دينه فمسنون أي استحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد وتكثير عدد المسلمين قاله في الشرح فصل في الأسرة والأسارة من الكفار على قسمين قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان لأنهم مال لا ضرر في اقتنائه فأشبه البهائم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان رواه الجماعة إلى النسائي ولحديث سبي هواز رواه أحمد والبخاري وحديث عائشة في سبايا بن المصطلق رواه أحمد وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم لقوله تعالى فاقتل المسركين وقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريضة وهم بين الستمائة والسبعمائة وقتل يوم بدر النظر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرا وقتل يوم أحد أبا عزة الجمحي وأما الرق فلأنه يجوز إقرار بالجزية فبالرق أولى لأنه أبلغ في صغارهم وأما المن فلقوله تعالى فإما منن بعد وإما فداء الآية ولأنه صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بن اوثال وعلى أبي عزة الشاعر وعلى أبي العاص بن الربيع وأما الفداء فلأنه صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل رواه أحمد والترمذي وصحح وفدى أهل بدر بمال رواه أبو داود وهجب عليه فعل الأصلح فمتى رأى المصلحة المسلمين في إحدى الخصال تعينت عليه لأنه ناظر للمسلمين وتخيره تخير اجتهاد لا شهوة ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر نص عليه لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء لمصار ينهاهم عنه ولأن في بقائهم رقيقا للمسلمين تعريضا لهم بالإسلام ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة لقوله تعالى والذين آمنوا تبعتهم ذريتهم بإيمان لألحقنا بهم ذريتهم الثالث أن يعدم, أن يعدم أحدهما بدارنا أن يعدم أحدهما بدارنا لمفهوم حديث كل مولود, كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه مسلم وقد انقطعت تبعيته لأبويه من عن أحدهما وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه قال في الشرح والسبي من الأطفال منفردا يصير مسلما إجماعا فإن سباه ذمي فعلى دينه قياسا على المسلم أو يصبى مع أبويه فعلى دينهما للحديث السابق فصل السلب للقاتل ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل رجلا فله سلبه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 لحديث سلمة بن الأكوع وفيه قال ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رهله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل فقال ابن الأكوع قال له سلبوه أجمع متفق عليه وروى عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب رواه أبو داود وبارز البراء مرزبان الزاره فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفا فخمسه عمر ودفعه إليه رواه سعيد وأما نفقته ورهله وخيمته وجنيبه فغنيمة لأن السلب ما عليه حال قتله أو ما يستعان به في القتال قسمة الغنائم وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها إجماعا قاله في الشرح لقوله تعالى واعلموا أنما ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائما كذلك للراجل سهم وللغازي على فرس هاجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة قال ابن المنذري للراجل سهم وللفارس ثلاثة هذا قول عوام بأهل العلم في القديم والحديث وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة اسهم سهمان لفرسه وسهم له منتفق عليه وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسم وأعطى الراجل سهم رواه الاثرم والهجين الذي أبوه عربي وأمه برذونه يكون له سهم وبه قال الحسن لحديث بن الأقمر قال أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكوادن بحى الغد وعلى الخيل رجل من همدان يقال له المنذر بن أبي حميضة قال لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك ففصل الخيل فقال عمر هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به أمضوها على ما قال رواه سعيد وعن مكحول مرفوعا أعطى الفرس العربية سهمين وأعطى الهجين سهمة أخرجه سعيد ولا يسهم لأكثر من فرسين لما روى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس وعن أزهر بن عبد الله أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهمة فذلك خمسة أسهم رواه سعيد وروى الدار عن بشير بن عمرو بن محصن قال أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي أربعة أسهم ولي سهم فأخذت خمسة أسهم ولا يسهم لغير الخير لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل وكان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولم تخل غزوات من غزواته من الإبل بل هي غالب دواب بهم ولو أسهم لها لنقل وكذا أصحابه من بعده وعنه في من غزا على بعيد لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان لقوله تعالى فما أجفتم عليه من خير ولا ركاب ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط البلوغ والعقل والحرية والذكورة فإن اختل شرط أرضخ لهم ولم يسهم أما المجنون فلا سهم له وإن قاتل لأنه من غير أهل القتال وضرره أكثر من نفعه وأما الصبي فلقول سعيد بن المسيب كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر أهد الأمة وقال تميم بن فرع المهري كنت في الجيش الذين فتحوا الإسكندرية في المرة الآخرة فلم يقسم لي عمر شيئا وقال غلام لم يحتلم فسألوا أبا بصرة الغفارية وعقبة بن عامر لا انظروا فإن كان قد أشعر بقسم له فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي قال الجوز هذا من مشاهير حديث مصر وجيده وأما العبد فلما, تقد... فلما تقدم وعن عمير المولى أبي اللحم قال شهدت خيبرا مع سالتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع روه أبو داود وعنه يسهم له إذا قاتل روية عن الحسن روية عن الحسن والنخعي لحديث الأسود بن يزيد أسهم لهم يوم القديسية يعني العبيد وأما النساء فلحليف بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغريمة وأما بسهم فلم يضرب لهن رواه أحمد ومسلم وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملكة من الغنائم بدون ما يصيب الجيش رواه أحمد وحمل حديث حجر الجمدزياذ عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر رواه أحمد وأبو داود وخبر أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم لقوله تعالى وعلمه أن غنمتم من شيء فأن الله خمس هو للرسول الآية سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء في مصالح المسلمين لحديث جبير بن مطعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول بيده وابرة من بعيد ثم قال والذي نفس بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم وعن عمرو بن عبسه ستة بن شعيب عن أبي عن جده نحوه رواه ما أحمد وأبو داود فجعله لجميع المسلمين ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم الأهم فالأهم وقيل للخليفة بعده لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أطعم الله نبيا طعمه ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده رواه أبو بكر عن، وقال قد رأيت أن ارده على المسلمين فاتفق هو وعمر وعلي والصحابه على وضعه في الخير والعدة في سبيل الله قاله في الشرح وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين لحديث جبيل بن مطعم قال لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب فاديت أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله اما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم بال إخواننا من بني المضطرب اعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه رواه أحمد والبخاري ولأنهم يستحقونه بالقرابة أشبه الميراث ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى لعموم قوله تعالى ولذي القربى وكان صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس وهو غني ويعطي صفيه وسهم لفقراء اليتامى للآية وهم من لا أبا له ولم يبلغ لحديث لا يطم بعد احتلام واعتبر فقرهم لأن الصرف إليهم لحادتهم وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فيعطون كما يعطون من الزكاة للآية فصل في أموال الفيء ومصارفها والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق فأما ما أخذ من كافر ظلما كمال المستأمن فليس بفيء من غير قتال وما أخذ بقتال فغنيمة كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي وما تركه فازعا وعن ميت ولوارث له منهم وأطلقه بعضهم وما الصرفه في مصالح المسلمين لعموم نفعها ودعاء الحياة إلى تحصيلها قال عمر رضي الله عنهما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شيء وقرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لله وللرسول ولدي القربى الآية حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم فقال هذه استوعبت المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعي بسرو حمير نصيبه منها لم يعرف فيها جبينه وقال الإمام أحمد الفيء فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغني والفقير ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضات والفقهاء وغير ذلك كعمارة المساجد وأرزاق الأئمة والمؤذنين وغيرها مما يعود نفعه على المسلمين فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم لما تقدم وبيت المال ملك للمسلمين لأنه لمصالحهم ويضمنه مطلفه كغيره من المطلفات ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام لأنه افتئات عليه فيما هو مفوض إليه باب عقد الذمة عقد الذمة جائز لأهل الكتاب ومن تدين بدينهم على أن تجري بيسر عليهم أحكام المسلمين لا تعقد إلا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن تدين بدينهم كالسامره يتدينون بشريعة موسى ويخالفون اليهود في فروع دينهم وكالفرنج وهم الروم ويقال لهم بن الأصفر والأشبه أنها لفظة مولدة نسبة إلى فرنجة نسبة إلى فرنجة بفتح أوله وسكون ثالثه هي جزيرة من جزائر البحر النسبة إليها ثرنجي ثروع والصابئين والروم والأرمن وغيرهم ممن انتسب إلى شريعة عيسى والأصل في ذلك قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون وقول المغيرة يوم نهاواند أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية رواه البخاري وفي حديث بوريدة تدعوهم إلى أحد خصال ثلاث ودعوهم من الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعين بالله وقاتلهم رواه مسلم ولمن لهم شبهة كتاب كالمجوس لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فروفع فذلك شبهة أوجبت حقنا دمائهم بأخذ الجزية منهم ولحديث عبد الرحمن بن عوف على النبي صلى الله عليه وسلم قال سنه بهم سنة الكتاب رواه الشافعي ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هاجر رواه البخاري وغيره ولا يجز عقدها إلا من الإمام أو نائبه قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ولأنه عقد المؤبد فعقده من غير الإمام افتئات عليه ويجب على الإمام عقدها لعموم ما سبق حيث أمن مكرهم فإن خاف غائلتهم إذا تمكنوا بدر الإسلام فلا لحديث لا ضرر ولا, ولا ضرار لحديث لا ضرر ولا ضرر والتزم لنا بأربعة أحكام أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون في كل حول للآية الثاني ألا يذكر دين الإسلام إلا بالخير لما روي أنه قيل ابن عمر إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته إنا لم نعط الأمان على هذا الثالث ألا يفعل ما فيه ضرر على المسلمين لحديث لا ضرر ولا ضرر الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في حقوق الآدميين في العقود والمعاملات وأروش الجنايات وقيم المتلفات لقوله وهم صاغرون قيل الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر لحديث أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه قال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرى بعد إحصانهما فرجمهما وقيس الباقي ولانهم التزموا أحكام الإسلام وهذه أحكامه ويقرون على ما يعتقدون هله كخمر ونكاح ذات محرم لكن يمنعون من أظهاره لتاذي المسلمين لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرما ولا تخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون قال في شرح لا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ من كل حال من دينارا أو عد له معافري رواه الشافعي في مسنده وروا اسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى امراء الاجناد لا تضرب الجزية على النساء والصبيان ولا تضربها إلا على من جرت عليه المواسي أي من نبتت عانته لأن المواسي إنما تجري على من انبت اراد من بلغ الحلم من الكفار رواه سعيد والخنثى لا يعلم كونه رجلا فلا تجب عليه من الشك فلا تجب عليهم مع الشك والمجدون في معنى الصبي فقيس عليه وقن لما روى عن عمر أنهم قال لا جزية على مملوك وزمين وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعته لأن ذمائهم محقونة أشبه النساء والصبيان ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية نص عليه لحديث ابن عباس المرفوعا ليس على المسلم جزية رواه أحمد وأبو داود وقال أحمد قد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها عليه وروى أبو عبيد أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية وقيل إنما أسلمت تعود قال إن في الإسلام معاذا فرفع إلى عمر فقال عمر إن في الإسلام معاذا وكتب ألا تأخذ منه الجزية وفي قدر الجزية ثلاث روايات يحدون يرجع الى ما فرضه عمر على الموسير 48 درهمة وعلى المتوسط 24 وعلى الفقير المعتم الاثنى فرضها عمر كذلك بمحضر من الصحابة وتابعه سائر الخلفاء بعده عليه فصار اجماعا وقال ابن ابي نجيح قلت لمجاهد ما شأن اهل الشام عليهم اربعة دنانير واهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبل اليسار رواه البخاري وثانية يرجع إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان والثالثة تجوز الزيادة للنقصان لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص ويجوز أن يشريط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين لما روى الأحنف ابن قيس أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلح القناطرة وإن قتل الرجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته رواه أحمد وروا أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم فقال أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك فصل في أحكام أهل الذمة ويحرم قتال أهل الذمة وأخذ مالهم ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم لأنهم إنما بدوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم روي عن علي رضي الله عنه أنه قال إنما بذلوا الجزية لتكون دماءهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء من هدم منها ومن أظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل وشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم إن شرطنا على أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس خلنسوة ولا عمامه ولا نعليلي ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكلم بكناهم وأن الجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ونشد الزننير في أوساطنا ولا ننقش خواتمنا بالعربية ولا نركب السرود ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشد الطريق ونقوم له عن المجالس إذا أرادوا المجالس ولا نطلع عليهم في منازلهم والا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في الصلاة فيما يحضره المسلمون والا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين وأن لا نخرج بعوثا ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين وأن لا نجاورهم بالجنائز ولا نظهر شركنا ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه احد وأن لا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة ظاهب ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين وفي آخره فإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق رواه الخلال بإسناده وذكر في آخره فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم من إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه عمر أن أمض لهم ما سالوا وعن ابن عباس أيما مصر مصرت العرب فليس العجم أن يبنوا فيه بيعه ولا أن يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا. رواه أحمد واحتج به وأمر عمر رضي الله عنه بجز نواصي أهل الذمة وأن يشد المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض رواه الخلال وقيس عليه إظهار المنكر وإظهار الأكر في نهر رمضان لأنه يؤذينا. ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم فإن فعلوا لم يصح شراء ومن تعلية البناء على المسلمين لقولهم في شروطهم ولا نطلع عليهم في منازلهم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى ويلزمهم التميز عنا بلبسهم. لما تقدم ويكره لنا التشبه بهم لحديث من تشبه بقوم فهو منهم وحديث ليس منا من تشبه بغيرنا ويحرم القيام لهم لأن تعظيم لهم كبداءتهم بالسلام وتصديرهم في المجالس لما تقدم وبداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف أنت أو كيف حالك وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فازطرقوه إلى أضيقها رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصحاها وما عاد السلام مما ذكر في معناه فقيس عليه وعنه تجوز عيادتهم لمصلحة راجحة كرجاء الإسلام اختاره الشيخ تقي الدين والآجري وصوبه في الإنصاف لأنه صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم وعاد أبا طالب وعرض عليه الإسلام فلم يسلم ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله سن قوله سن قوله رد علي سلامي لان ابن عمر مر على رجل فسلم عليه فقيل له إنه كافر فقال رد علي ما سلمت عليك فرد عليه فقال أكثر الله ما لك ولدك ثم التفد إلى اصحابي فقال أكثر للجزياء وإن سلم الذنبي لزم رده فقال وعليكم لحديث أبي بصره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا غادون إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم ولحديث أنس رضي الله عنه قال نهينا أو أمرنا أن لا نزيد أهل الذمة على وعليكم رواه أحمد وإن شم كافر مسلما أجابه يهديك الله وكذا إن عطس الذمي لحديث أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء ان يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم رواه أحمد أبو داود والنسائي والترمذي وصححه وتكره مصافحته نص عليه لأنها شعار للمسلمين فصل فيما ينتقض به عهد الذمي ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار وأبى التزام أحكامنا انتقض عهده لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون زنا بمسلمة او صبها بنجاح ننتقض إن عهده نص عليه لما روى عن عمر أنه رفع عليه رجل أراد استكراه امرأة المسلمة على الزنا فقال ما على هذا صالح لكم فأمر به فصلب في بيت المقدس أو قاطع الطريق إن تقض عهده لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء أو ذكر كتابه أو دينه بسوء إن انتقض عهده نص عليه لما روي أنه قيل لابن عمر إن راهبا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته إنا لم نعطي الأمان على هذا أو تعد على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده لأنه ضرر عمر المسلمين أشبه ما لو قاتلهم ومثل ذلك أن تجسس أو أهوى جاسوسا ويخير الإمام فيه كالأسير الحربي بني رق وقتل ومن وفداء لأنه كافر لا أمان له قدرنا عليه في دارنا بغير عقد ولا عهد وماله فيء في الأصاحي قاله في الإنصاف ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده نص عليه لوجود نقص من هدونهم فاختص حكمه به فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم لعموم حديث الإسلام يجب ما قبله وقياسا على الحربي إذا سبه صلى الله عليه وسلم ثم تاب إسلامه قبلت توبته إجماعا قال في الفروعي وذكر ابن أبي موسى أن ساب الرسول يقتل ولو أسلم اقتصر عليه في المستوعب وذكره ابن البنا في الخصال قال الشيخ تقي الدين وهو الصحيح من المذهب ينتهيون مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلسنا آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته